إنا إلى ربك أيها الإنسان الرجوع يوم القيامة فيجازي كلن بما يستحقه أرأيت الذي ينهى أرأيت أعجَدَ بسم الله الرحمن الرحيم مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتياً برعاية أوقاف نوره الملاحي سورة البيناة مدنية من مقاصد السورة بيان كمال الرسالة المحمدية ووضوحها التفسير لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينه لم يكن الذين كفروا من اليهود والنصارى والمشركين مفارقين اجماعهم واتفاقهم على الكفر حتى يأتيهم برهان واضح وحجه جليه رسول من الله يتلو صحفا مطهره هذا البرهان الواضح والحجه الجليه هو رسول من عند الله بعثه يقرأ صحفا مطهره لا يمسها إلا المطهرون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 أولئك هم شر الخليقة لكفرهم بالله وتكذيبهم رسولا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات أولئك هم خير الخليقة جزاؤهم عظيم